وَقُتُلُوا ذُمَّهُمْ حَيْثُ أَسْدَمُوا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ نتعشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد فَإِنْ كُنْتُمْ كُفْتُرُوا فَكُتُرُوا تَفَانِي كَجَزَاء இ ويكون الدين لله فإن تهوف لا أهلا ور الحرم بالشهر الحرام والحرم ما تسقصوا امانه تتا علىكم تدو عليه مثل ما تزا عليك واتقوا الله وأنفقوا فِي سبيل اللَّهِ وَلَا ترقوا إِلَى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ லிச قل موسى لي سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب الموضوع الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ فَمَا وَلَا வடத்த لقوتكم حتى يبلغ الهدي محلة أمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي صَلَقَةٍ فَإِذَا பசிதியு சுத்தின் அமீ தும தமில فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله عاظر المسجد الحرام واتقوا الله واحلموا أن الله شديد العقل